كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم دوسما وانت من فوق نعلم مايك بحمد ربهم ونس والذين اتخذوا وكذلك أن Yeah. <laughs> والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا One minute.